وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا أَمْ ثُوَابٌ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَلْزِيلاً الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني أخذت مع رسول سبيلا ياويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا